وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَكْدَاءَ وَكَانُوا بِرَبِّهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا مَا يَكُونُ بِنَاسٍ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ إِلَّا مَن هذا هُدًى فَاتَّبَعَ هُدًى ۚ أَمْ يَقُولُونَ اسْتَرَا ۖ قُلْ إِنِ تَرَيْتُمْ فَلَا تَمْنُنُوا عَلَيْنَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور رحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن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 لاَ مِثْلَهُ وَجْهُ الَّذِينَ كُنْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى اسْمِهِ فَآمَنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّمَا مَن يَهْدِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَنُكْفِرَنَّ بِكُمْ كَمَا كَفَرْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَنُبْصِرَنَّكُمْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ وَإِذًا لَّمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ وَ قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب صدقوا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وغشران المحسنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خارجين فيها جزاء